ولا تطع كل علاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُبْطُبِ إِنَّ بلوناهم كما كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصليب فتنادوا مصبحين ان على حوثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 يوم يكشف عن سَاقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا العديث